نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنزَلَ التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 وَأُلَائِكَ هُمْ وَقُودٌ نَارٌ كَذَبْ بِآلِ فِرْعَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمْ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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتطرة والقناطير المقتطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو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 مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بِكَلِمَةٍ منه اسمه المسيح عيسى ذن مريم وجيها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 أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَا وَالْأَبْرَصَ وَأُحِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 ثم نبتهي الفن يجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحقيقة وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمِ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 يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أُنزِلَتِ التوراة وما إِلَّا التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون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 ما كان إبراهيم يهودي يوم ولا نصراني يوم ولكن كان حنيف مسلما ولكن كان حنيف مسلما وما كان من المشركين. إن أول الناس بإبراهيم ل الذين تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّقَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل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 والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقطار يؤديه إليك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 بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمالهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم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 ايَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمن النبي ولا تنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسмаيل وَمَا أنزل على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم من الاارض فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا ولو افتدا به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من نصير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 فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا اهل الكتاب لماذا تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا اهل الكتاب لماذا تصدون عن سبيل الله من امن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 وَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءٍ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهُ فَرَتٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكم منكم أمم تيدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله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 ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات اولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا ودوا ما عن التم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 إذ تقول للمؤمنين عليكم أي مدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من كورهم هذا هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله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 وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجور العاملين قد خلت من قبلكم سنا فسير في الأرض, الأرض فاضر كيف كان عاقبة المكذبين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 ام حسبتم أَنْ تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلٌ أَلَمْ تَكُونُوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا يردكم يردكم على أعقابكم فتن خاسرين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 وَلَقَدْ صدقكم الله ووعده اذ تحسسونه باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره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 والرسول يدعوكم في أخركم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 ولي يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن مستزلهم الشيطان إن الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفَّاللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّلُوا كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا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 لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك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 وعلى الله ثل يتوكّل المؤمنون وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توّف كل نفس ما كسبت وهم لا يضلون أفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إبعث فيهم رسول من أنفسهم رسول مِنْ أنفسهم يلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوه قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا لي يضر الله شيئاً ولهم عذاب أليم.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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فَآمِنُوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فَلَكُمْ أجر عظيم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 لا تبلون في أماركم وأفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عيد الله والله عيده حسن الثواب.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 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ